دون في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة زهرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى Fatima ta zaw I'm